كن مع الله نقياً لا تبالي كل شيء صائر نحو الزوالي عشق نوعاً بالرضا مستسليماً خالياً من كل حال ذات بالي كن مع الله نقياً لا تبالي كل شيء صائر نحو الزوالي أشقى نوعاً في الرضا مستسليماً خاليا من كل حال ذات بالي إن حبل الله هذا متين محكام النسج ومن أقوى الحبال إن تصله فهو للعبد وصول فاغتانم واسعد بذيك الوي صالي إن الله هذا متين محكام النسج ومن اقوى الحبال يمتى صير لو فالعبد وصول وصول فغتني بذياك الوصال فغتني وسعد بذياك الوصال كما الله نقي لا تبالي كل شيء صائر نحو الزوال أشقى نوعا بالرضا مستسلما خاليا من كل حال ذات باني إن أردتم عزة في كل أمر دونكم خوضوا ميادين القتال ذروة الأمر جهاد فارتقوها فزم اللب وضحى كل غالي إن أردتم عزة في كل أمر نمردونكم خطب يدينا القتال دروج الامر جهاد فرتقوها فز من لبى وضحى كل غاني فز من لبى كل غاني لا الله نقي الا تبالي, تبالي كل شيء صائر نحو الزوال اشقانوعا بالرضا مستسلما مستسلما خاليا من كل حال الذاتي بالي كل من يدعوه يلقاه قريبا يسمع الهمسه بذرات الرمال يا اله الكون جئناك حفاة فوارات نفكسنا ثوب المعالي كل من يذرو يلقاه قريبا مريبا اسمع الهمس بذرات ايماني يا ايها الكون جئك حفاتنا الرفات وعرات نفكسنا ثوب المعالي وعرات نفكسنا ثوب المعالي ربك الحمي فسله خالصا تلقاه ينجيك في سود الليالي كل ما فوق البرايا زائد ثم يبقى وجه ربي ذو الجلالي ربك الحمي فسله خالصا تلقاه ينجيك في سود الليالي كل ما فوق البلايا زاين زاين ثم يا بقا وجه ربي ذو الجناني ثم يا بقا وجه ربي ذو الجناني ثم يا بقا وجه ربي ذو الجناني